واحد بيقول هل صحيح أن بولس الرسول ما كث مع المسيح في البرية ثلاث سنوات وتعلم منه على يده في البرية ما الدليل أو الشهر طبعا احنا ما قلناش ان دي عقيدة عندنا في الكنيسه الابطية عشان تقول لي ايه الدليل والشهر احنا ما قلناش هو كون انه قضى فترات في البرية قضى فترات في البرية لكن ظهر له المسيح في البرية أو او معه لامر ما مش موجود في الكتاب المقدس لكن موجود في كورنثوس الاولى 11 لما بيكلم عن سر الافارسية بيقول تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا انه في الليل التي اراد عن يسلم نفسه فيها اخذ خبزا الى فهو ما في شك انه استلم اشياء مع المسيح من المسيح لكن متى وكيف واين دي ما نعرفهاش احنا نعرف ان السيد المسيح ظهر لبولس الرسول في طريقه الى دمشق ودي موجوده في اعمال الرسل في دسها وذكرها ايضا في اعمال اثنين وعشرين وقال ايضا ان الرب وقف به وشجعه في اعمال 18 وقال له لا يقع بك احد ليؤذيك وقال ايضا ان ربنا ارسله بعيدا الى الامم في اعمال 22 وقال انه قال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في رومي ايضا في اعمال ثلاثة وعشرين اذا ربنا ذهب له كذا مرة لكن قاعد معاه ثلاث سنين على طول كده دي محدش الف ما جابوها منين الاخر